وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وبادروا إلى التوبة النصوح وإياكم والتسويف فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق أيها المسلمون لقد جبل الله تعالى النفوس على الفطرة وصيرها منجذبة إليه سبحانه ومن رحمته وحكمته ان جعل الشريعه داعيه اليها والسعاده والثواب لمن سار عليها ومن ذلك الارتباط بين الذكر والانثى بالزواج لا يجادل عاقل في اهميه الزواج وفضائله ومنزله النكاح وفوائده وانه السبيل الطبعي لاستقرار النفوس وسكن القلوب واستقرار المجتمع وانت ونمائه فهو الطمأنينة والسكن وبه تنتظم الحياة وفي بحره تتدفق أنهار المشاعر وفي حماه ينسل الجيل الصالح قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بالزواج ينتشر الطهر ويسدل العفاف رداءه ويحصل الإحصان لمن استطاع الباءه عندها تقل المنكرات وتظهر الخيرات والبركات ويعيش المجتمع ورفاهية الأمن الخلقي ورغد العيش الاجتماعي لقد جعل الله تعالى الزواج فضيله وجعله سنه انبيائه فقال سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريا لذا ولاجل ما فيه من المصالح العظيمه فقد رغبت شريعه الاسلام في الزواج وحثت على تيسيره وتسهيل طريقه ونهت عن كل ما يقف في سبيله او يحول دون تمامه ويكدر صفوه فامر الله تعالى به في قوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج الحديث رواه البخاري ومسلم وقد أمر الله تعالى في كتابه بتزويج الأكفاء ونهى عن عضل النساء أي منعهن الزواج أو عدم إعطائهن ما يعطي الأزواج نساءهم وبين في الكتاب والسنة الحقوق والواجبات بين الزوجين داعيا لتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها فهي أساس المجتمع الذي يقوى ويشتد بقدر تماسك وترابط أسره أيها المسلمون إن كل من يهمه أمر مجتمعه وأمته ويحب الخير لأهل ملته يلتمس الوسائل المفيدة لتنمية هذا الجانب والسعي في إنجاح الحياة الزوجية لكل مسلم والتحذير من كل ما يعيق مسيرة الزواج كما يقلق الغيور ما يرى من فشل كثير من الزيجات أو حين يرى أشواك المشاكل الأسرية تنبت في بعض البيوت لذا كان لزاما على كل عاقل أن يأخذ بالوسائل المفيدة لحياة زوجية سعيدة بإذن الله عز وجل عباد الله الحديث عن الزواج حديث ذو شجون وحسبنا في هذه الخطبة أن نعرج على بعض الظواهر التي تسبق الزواج ولها أثر غير حسن على مسيرة الحياة نصحا للمسلمين وتنبيها للغافلين فأولها ظاهرة تأخير الزواج لدى الذكور والإناث بحجة إكمال الدراسة أو الحصول على الوظيفة أو القدرة المالية أو عدم الرغبة في الارتباط المبكر لأنه يسبب الملل في المستقبل كما يقوله المثبت ويرى غير ذلك من الأسباب وهذا كله من كيد الشيطان وحبائله يذكي ذلك ما تحشى به أدمغة الناس والشباب خاصة من لوثات الأفلام والمسلسلات والصحف والإذاعات والمجلات والقنوات والتي أورثت ركاما هائلا من التصورات الخاطئة عن الحياة الزوجية وأفسدت أخلاق الناس وقررت في نفوس متلقيها مبادئ مغلوطة وقلبت المفاهيم وفتحت على الناس باب شر عظيم إن تأخير الزواج مخالف للسنة الشرعية كما أنه مخالف للسنة الفطرية وقد قرر المتخصصون في علم, في علم الاجتماع والحياة أن الزواج المبكر هو أنجح الزيجات حتى ولو تعذرت الظروف الماديه قالوا أن الزواج المبكر هو أنجح الزيجات حتى ولو تعثرت الظروف المادية وأنه سبب الرئيس لاستقرار الصحة النفسية والجسدية وأن النبوغ والذكاء من الأطفال والصحة وانعدام الإعاقات الجسدية يكثر من الزيجات المبكرة هذا بالإضافة إلى اكتمال الدين والعفاف وحصول الإحصان في بداية الحياة وأن الزواج كان عاملا رئيسا في نجاح الكثيرين في حياتهم العملية وحينما تفتعل الحواجز والمعوقات أمام هذه السنة الفطرية فإن أثر ذلك يكون وبالا على المجتمع بأسره إنه لا تعارض حقيقة بين الزواج ومتطلبات الحياة الدنيوية ذلك أنه جزء من الحياة الطبيعية والذي لا يجوز ان يربط بالمعوقات والعراقيل الموهومه او المفتعله من حمق البشر كما ان المسلمين تجاه هذه السنه الفطريه الشرعيه يجب ان تكون ثقتهم بالله تعالى ويقينهم به لا بالماديات وقد قال الحق جل وعلا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب والناكح اي المتزوج يبغي العفاف رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن وإذا غالى في المهور وإذا غالى الناس في المهور والشروط بعض السفهاء أو وإذا غالى في المهور والشروط بعض الصفهاء ممن اتخذوا بناتهم سلعا كالرقيق يتاجرون بها ويساومون عليها ففي بقية النساء غنياه وكم من بيوت تتمنى الكف الذي يسعد ابنتهم ويحفظها بدينه وحسن عشرته ويرضون من المهر باليسير مقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه انه قال ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها رواه احمد وابن حبان والحاكم وفي لفظ عند احمد عظم النساء بركه ايسرهن مؤونه وكلا الحديثين ضعيف لكن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا في صدقات النساء أي لا تغالوا في مهور النساء وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه إن اغلاء المهور والمباهاه بها وتقويم الخاطب بمقدار ما قدم من مهر لهو صغار في النفس وانحدار في الشخصية ونقص في العقل كما أن إرهاق الخاطب بالمهر الكثير يرهقه بالديون ويعيق مسيرة الزواج في المجتمع ويسبب بقاء الفتاة مدة طويلة بلا زواج حتى تمتلئ البيوت بالعوانس وهذا من صور العضل الذي حرمه الله تعالى كما أن من أسوأ صور العضل حجر المرأة على أحد أبناء قرابتها فلا يسمح لها وليها بالزواج من غيره كما يدير بعض الناس احنا شرفة نزوجوا للشرفة هذه حكاية قديمة وبالية ولا أساس لها في شريعة الإسلام اصلا فينبغي أن نتحرى أن لا نتصور هذا التصور الخاطئ الجاهلي المقيت الذي تبغضه الشريعة أقول كما أن من أسوأ صور العضل حجر المرأة على أحد أبناء قرابتها فلا, يسمع لها فلا يسمح لها وليها بالزواج من غيره ولو بقيت عانسا طول حياتها وهذه جريمه كبيره وانانيه مفرطه تراعي اعرافا باليه وتخالف الشريعه الخالده ان المراه لا يجوز ان تجبر على نكاح من لا تريد وولايه ابيها عليها ولايه مصلحه لها وولاية حفظ وصيانة وأمانة لا ولاية تسلط وتجبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت رواه البخاري ومسلم قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد قال ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا أي أن الولد إذا امتنع ممن أمره أبوه أو أمه أن يتزوج منها لا يكون عاقا قال وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه رحمه الله فإجبار المرأة على من لا تريد طمعا في ماله او جاهه او بسبب قرابته ظلم وحرام فعلى الاولياء ادراك ذلك كما ان على الفتاه ان تتفهم مشوره وليها في القبول والرفض وان تكون المصلحه مناط الاختيار ولا ينبغي ان يكون الولي هو شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك او رابط سكايب في الانترنت اللذان احرقا كل القيم والموازين الشرعيه أيها المسلمون إن على الأولياء مسؤولية عظيمة تجاه الخاطب انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته راه الشيخان ولأنها أمانة يسأل عنها يوم القيامة أداها أم ضيعها ولأن الفتاة غالبا تعتمد على معرفة وليها ومشورته فعليه أن يتقي الله تعالى وأن يستقصي في استظهار حال الخاطب ومعرفة كفاءته فكم من امرأة صالحة عفيفة بليت بزوج فاسق لا يصلي أو يشرب المسكرات ويقارف المحرمات أو سيء العشرة كريه الخلق ولا ذنب لها سوى تقصير وليها وإهماله في السؤال عن ديانة الخاطب مكتفيا بالرضا بظاهر الحل او الثقه في اهل الخاطب وعشيرته إن, ان الكفاءه بصلاح الديانه وحسن الخلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة, فتنه في الارض وفساد كبير رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الالباني في الصحيحه وليعلم من جعل همه السؤال عن الجاه والمنصب والمال وتغاضى عن سوء الديانة أن من خان الله ورسوله لا يمكن أن يؤتمن على ابنته ويقال ذلك للخاطب ايضا فكم من رجل اشترط كل الشروط الدنيوية في مخطوبته ولكن الدين كان آخر اهتماماته بل ربما ليس في حساباته ثم يكتشف أنها لا تصلح زوجه لنقص دينها وخلقها والأمثلة مثل عدد النجوم واسألوا القضاة في المحاكم عن هذا فستسمعون العجب والله المستعان وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك وليعلم الخاطب أن المقصرة في حق الله لن تقوم بحق الزوج والأولاد على الكمال ويتبع هذه المسألة تنبيه المستشار والمسؤول عن الخاطب أن يتقي الله تعالى فيما يقول وفيما يشير به فقد تأخذ بعض الناس الحمية أو العجلة فيبالغ في الثناء والمدح أو في الذم والقدح وهو لم يحط علما بما استشير فيه يظن ظنا وليس بمستيقن فهذا غش وخيانة للأمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن رواه أصحاب السنن إلا النسائي وهو صحيح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون لقد احيطت بعض حفلات الاعراس بهاله من التكاليف والمبالغات والمخالفات والمنكرات وتضخمت حتى اصبحت عقبه كاداء امام اتمام الزواج بل تجاوزت تكاليفها قيمة المهر اضعافا وترك القياد فيها للنساء والسفهاء وتعظم المصيبة اذا صحبتها المنكرات والمعاصي فاي بركة ترجى واي توفيق يؤمل اذا استفتحت الحياة الزوجية من اول ليلة بالمنكرات ومعصية رب الارض والسماوات الذي يملك وحده التوفيق وبيده سبحانه القلوب يصرفها كيف يشاء ان الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم وجلب المغنين والمغنيات بالمعازف وآلات الطرب وتضييع الصلوات الذي شاع كثيرا في هذه الاوقات وكشف العورات وبالذات بين النساء حيث التعري في لباس الحفلات والتصوير العلني والتصوير الخفي كل ذلك يعد كفرا بالنعمه لا شكرا وتمردا وبطرا لا فرحا ناهيك عن الاسراف والمباهات في التجهيز والحفلات لماذا كل هذا ألا يتم الفرح إلا أن يحاط بالمخالفات الشرعية وإن لم يوفق بعض المخذولين فليعلم من أين أتي إن المعاصي والذنوب تهلك الدول وتزلزل الممالك فكيف بالبيوت الصغيرة قال الله جل وعلا فمن اسس بنيانه على على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين عباد الله ان من حسن التربيه واداء الامانه تهيئه الفتاه لحياتها الزوجيه وتعليمها وتز... وتربيتها لتحمل المسؤوليات وإحسان التصرف تجاه مطالب الحياة وإنك لتأسى لحال فتاة تزف لبيتها الجديد لتمضي فيه, لتمضي فيه حياتها وهي لا تعرف الحقوق ولا الواجبات ولا كيف تتعامل مع الرجل وأهله وقرابته وكيف تربي الأولاد وتتصرف معهم ولا كيف تدير شؤون منزلها وتدبره مما أفرز حالات كثيرة من الشقاق ورفع معدلات الطلاق والرقم في تصاعد مذهل والله المستعان إن الواجب على الوالدين وأهل التربية والتعليم والقائمين على المناهج وأرباب الأقلام والإعلام أن يبذلوا جهودا مخلصة للتوعية والتثقيف للبنين والبنات وما الفائدة من الدراسة سنين طويلة إذا كانت لا تعلم مبادئ الحياة تبا لهذه الدراسة التي لا تعلم القيم ولا تبني الأمم إن الجميع بحاجة ماسه إلى التربية قبل الزواج على التزام حدود الله في النكاح والتعبد لله بالعشرة وبالمعروف والخلق الحسن والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الأنانية وكذا ادراك مفهوم القوامة الشرعي والإقرار به والذي بدأ بعض المفتونين بالعبث به وأنه حفظ وصيانة وضبط وتربية وحسن إدارة ومسؤولية يسأل عنها يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب وإذا صلحت النيات وأديت الواجبات رفرفت السعادة والهناء وعم التوفيق, وعم التوفيق كل الأنحاء ومن لسم الدعاء وأخلص لله بصدق الرجاء فلن يخيب أمله ولن يضيع عمله أسأل الله جل وعلا أن يوفق شبابنا وشاباتنا للزواج المبارك الميمون وأن يوفق أولياءهم لإخلاص النصح لهم وأن يرزقنا وإياهم حسن القصد والعمل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين